سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ أَمْ لَمْ சல لَهُمْ அம் லம் اللَّهُ لَهُمْ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 وَلِلَّهِ خَازِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ கூலயோ ஜனூரி ஜல் அல் அ انت <تصفيق> وليرا ya yeah. وَمَن يَعْفُ عَن ذِكْرِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِن مَّا ஜனமி கல بِلاَ خَارٍ ثَانٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ سَأَصْدقَ قَوْمًا مِنْهُ لِيَحِي